<تصفح> استقيموا واعتذروا <أمير> الله اكبر <بحق> الحمد لله رب <الرب> العالمين الرحمن الرحيم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 يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذوا وهم يقصمون فلا يستطيعون توزيته وآلاء أهلهم يرجعون ونفق في الصور فاذا هم من الأجناة إلى ربهم ينسلون إن كانت الا صيحة واحدة لاقدا فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا نفس ولا تجزون الا بما إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ لِيَوْمَا فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ في فِي قِلَادٍ عَلَى الرَّالِكِ مُتَّكِبُونَ لَهُمْ فِي ولهم ما يدعون سنا قولا من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون فلمعهد يا بكي. أَن لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُلْتُمْ تُوَعَدُونَ يَصْنَوَ اليوم بِمَا كنتم تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْدِ مَعَدَى أَفْوَاكِمْ وَتُكَلِّمُنَا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلكم بما كانوا يكسبون ولو لشاء لطمسنا عداء عيونهم فاستبقوا الصراط ولو نشاء لمسهناه على ولو افلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو إلا ذكر وقران مبين من كان حيا لتوذل من كان حياً ولحفظ طول على الكافرين الله, الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فمنها ركوب ومنها يكنون ولو فيها منافع ومرشان أفلا يشكرون واتخذوا من دونه لا لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم يحزن نعلم ما يسرون وما William سموات و الأرض بإقداره، الذي خلق السماوات والأرض سبحان الذي بيده ملكا تصل الشيء مواصدين ترجعون